خ الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقومي ذ ك ر و ن وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضل بغير يزرون علم ألا ساء ما ساء قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم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 جنات م خ ل و ن ه ا تجري من تحتها من ا ل أ ن ه ا ر ل ه م ف ي ه ا ما يشاءون ك ذ ل ك يجزي ا ل ل ه ا ل م ت ق و م الاسلاميه ذ ي ن ت ت و ではないか م ر ربك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 أ ف أ م ن الذين مكروا السيئات أ ن يخسف الله بهم ا ل أ ر ض أ و ي أ ت ي ه م العذاب من حيث لا يشعرون ن أو يأخذهم في ي تقلبهم فما هم فما ب ع ج ز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 سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم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 ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا ج ا ء أ ج ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن ساعه ولا يستقدمون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 إ ن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براء رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه س و ا ء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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم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 شهيدا ع ل ي ه م م ن أنفسهم ن و ج ئ ا ب ك ش ه ي د ا ع ل ى ه ؤ ل ا ء س ل ا م ي ه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 امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون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 ف ك ذ ب و ه ف أ خ ذ ه م ا ل ع ذ ا ب و ه م ظالمون ف ك ل و ا مما ر ز ق ك م ا ل ل ه ح ل ا ل ا ط ي ب ا و ا ش ك ر و ن ع م ة ا ل ل ه إن ن ك ت م إياه ت ع ب د و ن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 م م ا ي م ك ر و ن إن ا ل ل ه م ا ا ل ا ق و ا و ا ل ذ ي ن ه م م ح ي ن و ن